بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلاما إذا ربنا يقول وناديناه من جانب الطور الايمن أي وكلمنا موسى بصوت يسمعه من ناحية جبل طور سينا الواقع على يمين موسى حين أقبل من مدين متوجها إلى مصر وقربناه نجيا أي وأدنينا موسى فسمع كلام الله وخاطبه عن قرب بلا واسطة ولا شك أن هذا من خصائص موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وربنا جل جلاله قد كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاسراء والمعراج هن خمس وهن خمسون لا يبدد القول لدي ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أي وأعطيناه من رحمتنا وأنعمنا عليه أخاه هارون عليه الصلاة والسلام نبيا استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك أي واتينا موسى من رحمتنا له إجابة سؤاله فجعلنا أخاه هارون نبيا مثله ليعينه وتأمل في هذه الايه الكريمه قال ووهبنا له من رحمتنا فربنا جل جلاله سماها هبه قال وانما جعلت تلك الهبه من رحمه الله لان الله رحم موسى ووهبنا له من رحمتنا جعلت تلك الهبه من رحمه الله لان الله رحم موسى اذ يسر له اخا فصيح اللسان وأكمله بالإنباء حتى يعلم مراد موسى مما يبلغه عن الله تعالى وهذه نعمة من أعظم النعم ولذلك إذا اوتي الإنسان شيء مما يعينه في نشر العلم وبث العلم فليحمد الله سبحانه وتعالى وليستخدم هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به وكان رسولا نبيا ربنا يقول واذكر في الكتاب إسماعيل وهذا من رحمة الله بإسماعيل أن الله وفقه لذلك وهذه السورة تذكر الرحمات المتتالية أي واتل في القرآن على قومك خبر اسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاه والسلام أنه كان صادق الوعد أي إن إسماعيل كان صادقا في وعوده لربه وصادقا في وعوده مع الناس يفي بوعده ولا يخلفه وكذلك حينما وعد أباه أنه يعينه في بناء البيت فوفى ووعد فيما يتعلق بمسألة الذبح وقد وفى بذلك ولذلك في الأضاحي يستفكر لإنسان صبر إبراهيم وصبر إسماعيل على ذلك قال وكان رسول النبي أي وكان رسولا ونبيا رفيع القدر يوحي الله تعالى إليها وتامل قال وكان رسول نبيا فهو أعلى رتبة من إسحاق فهو رسول وهو نبي قال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وبإعطاء الزكاة وكان عند ربه مرضيا وهذه تمر معنا كل يوم لأن الإنسان ملزم بإصلاح أهل بيته وإرشادهم وتوجيههم ربنا يقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكان عند ربه مرضية الشيخ الشنقيطي شارح الزاد له كلامه نقول بسبب هذا كان عند ربه مرضية إذا كان محمودا عند الله في اعماله ارتضاه الله تعالى وجعله من الخواص المقربين لاجتهاده فيما يرضيه كان مجتهدا فيما يرضي الله فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه وفي هذه الايه تاكيد أن حق الإنسان أن لا يعلو نصحا للأجانب حق الإنسان الصالح الملتزم أن ينصح الآخرين وكلارك عليه أن ينصح الأقارب والمتصلين به من الزوجه والأبناء والأهل وأن يحضيهم بالفوائد الدينية وأن لا يفرط في شيء من ذلك ولذلك ماذا قال الحسن البصري يقول من كان له واعظ من نفسه كان له من الله حافظ وتأمل هذا الكلام النفيس كيف أنك إذا فعلت فإن الله يحفظك يقول من كان, من كان له واعظ من نفسه كان له من الله حافظ فرحم الله من واعظ نفسه وأهله فقال يا أهلي صلاتكم صلاتكم زكاتكم زكاتكم جيرانكم جيرانكم وهكذا إذا ينبغي على الإنسان أن يفعل هذا دواما وأن لا يفرط في شيء مع أهل بيته في هذا أبدا ثم قال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا أي واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه الصلاة والسلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه وكان نبيا من أنبياء الله واذكر في الكتاب إدريس أي يا محمد فالخضاب للنبي وكل أحد من هذه الأمة مطالب بالدعبة إلى الله تعالى وبيان رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أي أتلف القرآن على قومك خبر إدريس عليه الصلاة والسلام إنه كان صديقا نبيا أي إن إدريس كان كثير الصدق في أفعاله وأقواله صادقاً فيما يخبر به عن الله ومصدقاً تصديقاً تاماً بما أتاه من الحق ونبياً أي كان نبياً رفيع القدر يوحي الله تعالى إليه ونحن الآن بين ايدينا الوحي علينا أن لا نفرط بالوحي أبداً قال ورفعناه مكاناً علياً ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزل إذا ورفعناه مكان عليه اي ورفعنا إدريس مكانا عظيما عند الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم الصلاة والسلام هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن أبناء إبراهيم وأبناء عقوب عليهم الصلاة والسلام ومن من وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته إذا ربنا يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ولذلك نحن في كل فلا نطلب من الله ان يهدينا صراط المنعم عليهم اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم اي اولئك الانبياء المذكورون في هذه السوره هم من الذين انعم الله عليهم بالهدايه والنبوه والعلم النافع والعمل الصالح من النبيين من ذريه ادم وهو إدريس عليه السلام ومن من حملنا مع نوح أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة وهو إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل أي ومن ذرية إبراهيم وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب وهم موسى وهارون وذكرية ويحيى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام ومن من هدينا واجتبينا أي وممن هدينا للإيمان والعمل الصالح وممن اخترناهم للنبوة ما هي صفتهم الذي ينبغي أن نتصف بها إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا تتلى على أولئك القوم الذين هديناهم من النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الذي أنزلها في كتبه بادروا إلى السجود لله باكين من خشية الله وتأمل في الآية الكريمة في ركش آيات الرحمن وربنا قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وفي مجالس الحديث يبدأون بالمسلسل بالرحمة الرحمون يرحمه الرحمن أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء لأن المحدث يبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين في إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلال على أن آياته تعالى من رحمته بعباده وإحسانه لهم حيث هداهم بها إلى الحق وبصرهم من العمى وأنقذهم من الضلال وعلمهم من الجهالة في قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية استدل به على أن سامع السجدة وتاليها سواء في حكمها وأنهم جميعا يسجدون لأنه مدح السامعين لها إذا سجدوا. وتأمل هنا قد جاء في هذه الآية الكريمة سجدا وبكية يعني فيه مشروعية البكاء في السجود البكاء من خشية الله تعالى فهذه آيات يقف عندها الإنسان فربنا جل جلاله يقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية وهذه فيه إشارة حينما ذكر السجود لله الخضوع والبكاء إشارة إلى أن خوفهم دائم كما أن خضوعهم لله تعالى دائم خضوعهم لعظمته سبحانه وتعالى فهو الكبير الجليل وكذلك لأن عظمته سبحانه وتعالى لا تغيب عن مخيلتهم ثم قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تأمل في هذه الآية أي يقول في المختصر فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وظلال باعتبار خلف والخلف الرذيء من الناس هو من الكلاب من كل شيء نسأل الله العافية والسلامة فجاء من بعدها هؤلاء الأنبياء المصطفين اتباع سوء وضلال ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب وارتكبوا ما تشتهيه انفسهم من المعاصي كالزنا فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبا فهنا قال غيّ أي شرا وخسرانا وهلاكا إذن ربنا يقول فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وتأمل الأنبياء السابقين وتأمل حال الناس وتأمل هذه الآية الكريمة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة حتى انت تصلح حالك وتصلح حال من يلزمك إصلاحه أي فجاء من بعد الذين أنعم الله عليهم من النبيين عقب سوء أضاع الصلاة طبعاً إضاءتها إما بتركها بالكليه أو بتركي بعض أركانها وشروطها أو التفريط فيها أو تأخيرها عن مواقيتها وغير ذلك واتبعوا الشهوات طبعا هنا يعني الشهوات العبوا بالشهوات سبب للتقصير بالصلوات واتبعوا الشهوات أي أقبلوا على شهوات أنفسهم وانهمكوا في تحقيق رغباتها الدنياوية وآثروها على طاعة الله فسوف يلقون غيا كلما تجلس تضيع الأوقات في النظر يمنة ويسر أو غير ذلك تذكر الآية وتذكر فسوف يلقون غيا أي شرا وخسرانا وهلاكا أي فسوف يلقون عذابا شديدا يوم القيامه قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا يعني ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل فربنا لا يظلم ولا يهدم قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة أي إلا الذين تابوا عن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات تابوا عن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وآمنوا بالله وما جاءت به رسله وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة بإخلاصا لله ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فأدوا فرائضه واجتنبوا محاربه فأولئك يدخلون الجنة وينجون من النار قال ولا يظلمون شيئا أي ولا ينقصهم الله تعالى شيئا من حسناتهم فربنا جل جلاله لا يظلم ولا يهضم من الذي يظلم ويهضم الذي يظلم ويهضم هو الإنسان جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها وهم لم يروها فآمنوا بها فوعد الله تعالى بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة جنات عدن وتأمل هنا جنات عدن أي إقامة واستقرار وثبات يقال عدن بالمكان أي أقامة جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي يدخل أولئك التائمون بساتين إقامة دائمة قد وعد الرحمن عباده المؤمنين أن يدخلوها في الآخرة فآمنوا بذلك والحال أنهم لم يروها في الدنيا وهذا من الإيمان بالغيب إنه كان وعده مأتي أي سيأتي المؤمنون المطيعون ويصيرون إلى الله تعالى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 ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساء إذن ربنا يقول لا يسمعون فيها لغوا وهذا فيه تنبيه على وجوب تجنب اللغو ويعني يحذر الإنسان مجالس اللغو يحذر الإنسان مجالس اللغو فقال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة أي لا يسمع أهل الجنة فيها باطلا وفحشا وكلاما لا ينفعهم وقد نقوا أنفسهم في الدنيا من اللغو فأدخلهم الله تعالى جنة لا لغو فيها لا يسمعون فيها لغو إلا سلام لكن يسمعون فيها ما يسره من الأقوال والأصوات السالمة من كل عب مثل تحيه الله فربنا يقول سلام قولا من رب الرحيم يسمعون تحيه الله وحينما يقول ربنا سلام يحلع عليهم السلام التام فلا تصيبهم آف أبدا إذن ربنا جل جلاله يقول لا يسمعون فيها لغو إلا سلام أي لا يسمع اهل الجنة فيها باطلا ولا فحشا ولا كلاما لا ينفع ولكن يسمعون فيها ما يسره من الأقوال والأصوات السالمه من كل عيب مثل تسليم الله تعالى عليهم وتسليم الملائكه ربنا قال والملائشة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي قائلين سلام عليكم وتسليم بعضهم على بعض قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي لأحد الجنة رزقهم في الجنة من الطعام والشراب وما يشتهون في كل يوم يعني قدر وقت البكرة والعشي من أيام الدنيا تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا. أي هذه الجنة بهذه الصفات هي التي نورتها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر الأوامر مجتمدا للنواهب أي هذه الجنة العالية التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة ننزلها ونعطيها من كان من عبادنا مت تقيا لعذاب الله كيف يتق الله متق الله بفعل الأوامر وترك المحرمات والصبر على المقدورات المؤلمة فيكون الإنسان ممتثلا أوامر الله مجتنب النواهي يعني راضيا بالمقدورات واقفا عند حدود الله واقفا عند حدود الله يا إخواني تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا وتأمل نورته فيه إشارة إلى أنها ليست عوضا عن الأعمال بوجه ولم يأخذها أحد باستحقاق تام إنما كل وارث الذي أخذ كوارث بغير معال ولا استحقاق في اما الدنيا مستمرة الجنة مستمرة نعيثها مستمر ولكن العمل في الدنيا قليل فمهما عملت ربنا يعطيك فوق هذا العمل فهنا نأخذ من هذه الكلمة وأيضا نورث فيه إشارة يعني هذه الكلمه تستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث انها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد ولا اسقاط ففيه تشبيه تمثيلي بريق فقد شبه عطاء الجنه لهم بالعطاء الذي لا يرد وهو الميراث الذي يرثه الوارث فلا يرجع فيه المورث ونستفيد ما اي معناه نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث مال مورثه فهذه بشارة من عند الله تعالى فالجنة نعيمها لا يذهب وكل شيء في هذه الدنيا إما نذهب عنه وإما يذهب عنا في حياتنا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا شوف هنا قالوا مقولة في المختصر في التفسير تساوي شيئا عظيما قال ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع امره فهذا تنبيه عظيم جدا فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسير أي وقل يا جبريل لمحمد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 يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي جواب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك أي قل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما ننزل نحن الملائكة من السماء إلا بأمر ربك لنا بالنزول متى شاء فنحن عبيد مأمورون ليس لنا من الأمر شيء فلا سستطع نزولنا أبدا وإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون شأن الإنسان مع القرآن دواما وتأمل في الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي لله وحده جميع الجهات والأماكن وجميع الأزمان الحاضرة والماضي والمستقبل فلا نقدر أن ننتقل من جهة إلى جهة أو في زمان دون زمان إلا بامر ربك ومشيئته ولكن حتى أنت لأ لديك معاملة لديك شيء ما عليك إلا الصبر والرضا بقضاء الله فأنت تأخذ بالأسباب ولكن عليك الصبر والرضا بالقضاء وما كان ربك نسيا أي لم يكن ربك ذا نسيان لشيء من الاشياء فان تاخر نزولنا اليك فليس عن نسيان منه وانما اقتضت حكمته ذلك ولم يكن ربك لينساك ويهملك بل لم يزل معتنيا بك فلا تحزن ان تاخر نزولنا يعني فلا, فلا تحزن ان تاخر نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الله أراد ذلك وأنت أيها الإنسان قد تنتظر أشياء وترقب أشياء لكن اعلم أن كل شيء فهو بيد الله تعالى فكن مع الله تعالى مؤديا حق الله في العمل صابرا على أمر الله تعالى ومراده وقضائه وقدره من فوائد الآيات حاجة الداعية دوما إلى أنصار يساعدونه في دعوته ولذلك من يهيئ الله تعالى هو من يعين في ذلك فهذا باب من أبواب الخيرات الكبير إثبات صفة الكلام لله ربنا جل جلاله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين وضده هو الخلف مذموم إذا صدق الوعد لا بد أن يصدق الإنسان مع الله ومع الناس وإياك ثم إياك ثم إياك أن تعد أحدا بشيء ثم تخلفه إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد من الأنبياء والرسل من البشر إلا بأمر الله إذا الملائكه خلق عظيم هم مؤتمرون بأمر الله تعالى وأن الإنسان مختبرا ممتحنا فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يحق له أن يتصرف في أرض الله إلا بما شرعه الله تعالى ولذلك اذا يتصرف في هذه الدنيا بغير حق فهو كلص كل لأن الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى فإياك ثم اياك أن تتصرف بشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق